بسم الله انا راحين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله فصل في فعل ما لم يسمى فاعله فصل في فعل ما لم يسمى فاعله انت اسند الفعل للمفعول فات به مضموم الاول واكسره اذا اتصل بعين ناه تن وجعل قبل الاخر في المضيق كسرا وفتحا في سواء تلا ثالثه بهمز وصل ضمه معه وما تاء المطاوعه ضم كل وهاب ولاء والمالف نحو باع جعل لثالث النحو اختار وانقاد كاختر الذي فاضولا اذا في هذا الفصل سيتكلم الناظم رحمه الله انا بنيتي او بنيتي او وزني الفعل الذي حذف فاعله واسند الى المفعول و هذا قد راينا شيئا منه في نضغ عن بيض يعني اذا كان لدينا كلام حذفنا من الفاعل يسند الفعل الى المفعول يسند حينئذ الفعل الى المفعول سواء كان ماضيا او مضارعا ف يتغير تتغير بنيه الفعل لا يبقى على حالته الاولى إذا حذفت الفاعل تتغير بنيه الفعل اشعارا بذلك الحذف حتى يشعر بان هناك فاعلا محذوفا قال ان تسند الفعل للمفعول ابعد حذفك للفاعل فاتي به مضموم الاول اول شيء يتغير يتغير تتغير حركته اوله تغير حركته اوله بعد ما كانت مفتوحه تصير مضمومة وهذا سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا فيضم أوله تقول ضرب زيد في الأول ضرب مثلا عمر زيد أو زيد عمرا إذا حدفت زيد فهذا تقول ضرب عمر تقول في المضارع يضرب زيد عمرا تقول يضرب عمر إذن تضم الأول سواء كان ماضيا أو مضارع كما في قول ثالث فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر تقبل ويتقبل هذا بالنسبه للاول قال واكسره اذا اتصل بعين اعتله واكسره اذا اتصل بعين اعتلا هذا في ما يخص الفعل الثلاثي اذا اعتلت عينه يكسر اوله اذا يضم الاصل انه الغن تلون اذا كان فعلا ثلاثيا وتلى العين نحو باع وقال وحكى فإنك تكسر الاول قال واكسره اذا اتصل بعين يتلى يعني اكسر الاول اذا اتصل بعين ويتلى ستقول مثلا في قال قيل اذا بنيته للمفعول اذا اسند الى المفعول تقول قيله وتقول في باع مثلا بيع عشان باع زيد الكتابه تقول بيع الكتاب تصل في هنا اصل في قيله وقيله كما تقول في ضرب ضرب اصل فيها قيله فحدث استقال ثقيل على اللسان ان نقول قيله لذلك نقلوا حركة العين المؤتلة الى حركة الفاء بالغ حذف حركتها وصارت قيله ثم قلبت الواو ياء لمناسبه الكسره فصارت قيله وكذلك ضياء السهابيه استتغلت الضمه استتغلت الكسره على الياء فنقلت الى الفاء فصارت بيعه فصارت بيعه وتقول قيله وبيعه و بعضهم بعض العرب يخفف هذا الاستفغال بحذف حركه الياء يقول في قوله قوله ويقول في بويا بوع يعني حذفت حركه الياء التي هي الكسره ثم قلبت الياء واو لمناسبه الضمه التي قبلها تقول بوع اذا تقول قوله وبوع <تصفيق> يعني هذا خفيف على اللسان قول اوقوه قال الشاعر ليت وعل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوء اشتريته ليت شبابا بوء اشتريته والاصل بوء ب ا سياري هذا بالنسبه لحركه الاول قال وجع قبل الاخر في المضيق كسرا وفتحا في سواه تلا فالوجع الكسر قبل اخر الماضي تقدير البيت وجع الكسر قبل اخر الماضي ويقل الاخر فتحا في المضارع وجع الكسر قبل اخر الماضي فاذا كان الفعل ماضيا ثم اسند الى المفعول بعد حذف الفاعل فانك تكسر ما قبل الاخر كما راينا ذلك في نظم عبيد تكسر ما قبل الاخر تقول ضرب وتقول لكم السلامه الله وبركاته وتقول انطلق وتقول استخرج ودحرج واكرم وهكذا واذا كان المدؤن موذ فعل مضارعا يفتح ما قبل الاخر ويتلو الاخر وفتحا في المضارع لذلك قال وفتحا في سوا تلا اي وتلا الاخر وفتحا في سوا الماضي الذي هو المضارع وفتحا في سوا تلا تقدير اي وتلا الاخر فتحا لتفتح المشهور المقدر لتلا وتلا الاخر فتحا في سواه اي في سواه الماضي في سواه المضيق الهاء في سواه عائدة على المضيق اي وتلا الاخر فتحا في سواه في سواه الماضي اي في المضارع كان ويت يعني ما قبل الاخر يكون مفتوح تلا الاخر فتحا اي ما قبله يكون مفتوحا تقول ضرب وينطلق ويدحرج ويستخرج وهكذا ثم قال ثالثه ذي همز وصل ضم ما هو مات المطاوعه تضم تلوها لولا هذا فيما يخص اذا كان الفعل مبدوئا بهمز وصل سواء كان خماسيا او سداسيا اذا كان مبدا بهمز وصل اما ان يكون خماسيا او سداسيا اذا حذفت الفاعل واسند الفعل للمفعول فإنك تاتي به مضموم همز الوصل مع ضم الثالث قال الثالثة بهمز الوصل ضم معه أي ضم ثالثة بهمز الوصل مع همز الوصل أي ضم ثالثة همز الوصل مع همز الوصل ضم معه أي مع همز الوصل فتقول في انطلق وانطولقة تضم همز الوصل وتضم الثالث الحرف الثالث وانطولقة أطلق هي الحرف الثالث that dommها وتقول استخرج استخرج استخرج انطلق واستخرج الا اذا كان الفعل على وزن افتعل او انفعل وكان متل العين صحيح الاخر فهذا له حكم خاص سياتي في البيت الذي لهذا البيت الاصل اذا كان بداءا بهمز الوصل همز الوصل خماسيا كان او سداسيا تضم همز الوصل وتضم الحرف الثالث تضم همز الوصل وتضم الحرف الثالث إذا كان على وزني افتعل أو انفعل وكان معتل العين صحيح اللامي أو قبل ذلك قال ثالث ندي همز وصل انضم ما هو مع تاء المطاوعة تضمم تلوها بولاء إذا كان مجدوءا بتاء المطاوعة أي تاء المزيد وتسمى بتاء المطاوعة يعني أن من معاني هذه التاء أن تكون للمطاوعة أن تكون للمطاوعة وها ليس يأتينا فيه زيادات الحسن بن زين ذكر معاني الاوزان المعاني التي تاتي لها هذه الاوزان منها المبدوء بالتاء بالتاء المزيده ولا يكون حين الى الله خماس من معاني هذه التاء تكون مطاوعه كما تقول احرجته فتتحرج اي قابله للدهرجه مثلا اذا كان مبدوء بالتاء الزائده فانك تضم التاء مع الحرف الذي يليها ثالث هذه همز الوصل ضمنا هو ما تاء المطاوعه تتمثل وهابي ولا اي اضمم تاء المطاوعه بعد الذي يليها بولاء بولاء فتحتي بتوالي بتتا. الفتحات بتتابع الضمات عفوا ليس الفتحات اضمم تيل وهابي بتتابع الضمتين تقول مثلا في تعلم توعلم تكلمت وكلما تسلمت تسلم وهكذا ثم قال وما لفنحو باع جعل لثالث نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضله هذا فيما يخص افتعل وانفعل معلّي العين صحيحي الله إذا كان عندنا فعل على وزنه افتعل كاختار هذا معتل العين صحيح الله أو على وزن فعل كانقاد هذا معتل العين صحيح الله فإنك تجعل فإنك تجعل لثالثي هذين الفعلين او هذين الوزنين اذا حذف الفاعل واسندتهما الى المفعول تجعل للثالث ما جعلته لفاء ل ل رجعت ل... تقول فاء اباع وقال انك تكسر تقول مثلا في اختار اختير اختيره وتقول في انقاد انقيدا تكسر الثالث كما تكسر الفاء كما تقول في قال قيلا وتقول في باع بيع لماذا للاستثقال لتخفيف الاستثقال لان الاصل في اختار اذا افترضنا تعالى المفروض ان تقول اختويرا والاصل في القاد ان تقول انقويدا وهذا فيه ثقل اختويرا وانقويدا فان نقلوا حركة العين الى الحرف الذي قبله اذا تقول اختي اختيره تكسر التاء تحذف حركه التاء التي هي هي الفاء هي التي تكون قبل العين فيكون فيصير التخفيف تقول اختيره وكذلك في قويده تحذف حركه الوقف وتنقل اليه حركه العين وتقول قمقيده وكذلك هنا بعضهم يخففها الاستدقال بحذف حركه العين كما حصل في كما في قول وذؤ فتقول اختوره منقوده اختوره ونقوده قول اصل اختيره ونقيده اذا هذا ما انا قولي وما لفه نحو باع جعل لثالث النحو اختار وانقاد كاختير الذي فضله اختير الذي فضله وراحه نعم تفضل من لديه سؤال نعم همز الوصل تبقى على الأصل تضم وإنما الكلام على الثالث قال وما لي فنحو باجعلي الثالث إنه واختاره من قادة كاختيرة الذي يفضله نان تقول اختورة وتقول اختيرة كما تقول قيلة وقولة وبيع وابوع ثالث يدي همز الوصل ما مع هو أي مع همز الوصل همزه وصل هي ثالثا يبدا ب همزه وصل زي بما صاحب ثالثا صاحبي همزه الوصل اي ثالثه الفعل الذي يكون مبدوءا بهمزه الوصل ضم معه اي ضمه هذا ثالث وضمهه ضمه ثالثه بهمزه وصل معه اي مع الهمزه الوصليه مع ضم همزه الوصل ثالثا مثل المقدم لقوله أي ضم اي ضمه ثالثه المبدوء ب همزه الوصل معه مع همزه الوصليه عندك الفعل المبدؤ بهمز الوصل الحرف الثالث تضمه وتضم همز الوصل واضح في كذاكره الان اصبحتم تدركون ان الامر اذا ترك في لوقته يكون احسن في الدراسه يوم يوم درسنا فعل المبني للمفعول في طبني عبيد لم يذكر كل الامور المذكوره الان يعني لم تذكر لما ذكر حرك ذكرت حركته اوله وحركته ما قبل الاخر اذا كان الفعل ماضيا او مضارعا والان اذا تلك مبادئ اساسيه والان ظهر لنا شيء ان الفعل اذا كان معتلا اذا كانت الثلاثي معتل العين فبعض الامور اختلفت اذا كان مزيدا كيف تكون الحركه حركه الاول حركه الثالث اذا كان تبدا بالتاء اذا كان على وزن افتعل او فعل او هكذا يكون البناء فبهذا تثبت المعلومات وتكون احسن في التثبيت فكما راينا من قبل ان مثل مثل الدار مثل البيت اذا اردت بنائه فانك تبدا بالاساس ثم الاعمده وتترك يعني تبني الاعمده وتترك فراغا بين الاعمده لتبديد تأثير الجدار وتترك مكانا للنافذه ثم تاتب وهكذا يكون البناء يعني في سؤال اخر